إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونسعين به ونستغفره ونستديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الأعمالنا إنه من يهدي لله فانضلك ومن يضل فانديه ونشهد إله إله إله إله الله واكتب إله شريك له ونشأل أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقاعدنا وفدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق دقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولا سجيدا يصح لكم أعمى لكم ويضف لكم ظنومكم ومن يضع الله ورسوله فقد إفاز فوزاً عظيماً أما بعد أيها المؤمنون لقد أمر الإسلام بالوفاة بالعهد فقال جل ذكره وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون أيها المصيمون الوفاق بالعهد صفة ربانية قال سبحانه ومن أوفى بعهده من الله لا يوجد من هو أوفى بعهده من الله سبحانه وتعالى ولذا فهي سمة أهل اليقين والصدق والتقوى قال جل ذكره والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصافرين في البحزات والطرهاء وحين البحز أولئك الذين صدقون وأولئك هم المتقون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين هي صفة أولي الألبان إنما يتذكر أولي الألبان الذين ينفون بعفد الله ولا يرقضون الميثاق صفة المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ولذا كان الوفاء بالعهد من تلك الصفات التي اعتز بها العرب في جانبية ولقربة أن يبعث من بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا منشئا للأخلاق وإنما متنمما لذلك الصرح والبناء الذي كان موجوداً عندهم كان الوفاء بالعهد سمة من سماتهم حتى ضرب بأحدهم المثل في وفائه بالعهد فقيل أوفى من السموءل والسموءل ابن عادية كان شاعرا وكان رئيساً في قومه وكان مشهوراً بالوفاء بالعهد وحفظ الأمانة فلما أراد إمره القيس الشاعر الكندي الذي يعرفه الجميع من شعراء المعلقات عندما أراد أن يأخذ بسائر أبيه الذي قتل وكان معه من السلاح قدراً عظيماً ولكنه لا يدفي لأن يفهر لأبيه فأراد أن يذهب إلى بعض المنور لكي يحضر من عندهم السلاح اللازم للذائر لأبيه فأين يضع أهله وسلاحه وماله لم يجد إلا السموءل ذهب إلى السموءل وأودعه تلك الأمان وسافر فجاء أعداء وقصوم امرئ القيس وحاصروا قلعة السموءل وحصن السموءل السموءل وقومه كان يسكنون في حصن من امنع حصون العرب بمجرد ان يبلق الباب على نفسه فيه احتمى وامتنع ولم يستطع احد ان يصل اليه فوقف ملك كنده بجيشه يحاصر الحصن ويهدد السموءل والسموءل يقول والله لا أعطي ما عندي من أمانة إلا لمستحقها إنني أبي للعهد ولا أكون الأمانة لما أغلق السموءل الحص كان له ولد خارج الحص فأمسك به أعداء السموءل أو المحاصرين للسموءل من أعداء رئي القيس فأمسكوا بإذنه وساوموا السموءل وقالوا له إما أن تعطي لنا ما عندك من أمانات وإلا ذبحنا ولدك أمام عينيك قال افعلوا ما شئتم فوالله لا أكون عمدا ولا أخذر ولا أضيع أمانته وتحمل وصبر مرارة أن ينبح ابنه أمام عينيه ولكنه حافظ على عهده فضرب مثلا إلى يوم الدين إذا رأيت رجلا وفيا تقول هذا الرجل أوفى من السموء الـ السموء الـ كان في جهلية ولكن عندهم أخلاق تفوق كثيرا اخلاق بعض المسلمين اخلاق بعض المسلمين الان انظر الى ما يقوله السموءل في بعض قصائده وانظر الى تلك الاخلاق الذي كانت عندهم يقول السموءل اذا المرء لم يدنس من اللهم عرضه فكل رداء يرتديه جميل اللهم لو كان اللؤم عند رجل مهما يلبس من أبليه فلا يكون جميلا وإذا نزع اللؤم من رجل فكل ثوب يبتديه وإن كان رثا فإنه سيكون جميلا وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها فليس إلى حسن الثناء سبيل تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لها إن الكرام قليل وما قل من كانت بقياه مثلنا شباب تسامى إلى العلا والرهول وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل وإنا لقوم لا نرى الموت صبة نحن لنرى الموت عارا ولذلك إذا ما رأته عامل وسلول يقرب حب الموت يقرب حب الموت آجى لنا لنا وتكرهه آجى لهم فتطولوا هذا من شعرهم الرائع الجميل الذي يدل على تلك الأخلاق الوفاء بالعهد عندهم يحدث عمر ابن معد كرد سيدنا عمر ويقول عن رجل من أذكى الرجال حيلة في الجاهلية عمر بن معد كلم كان رجلا سفاكا للدماء يخطر على قتل رجل ويمسي على قتل رجل فخرج من بيته يوما يريد أن يقتل نفسا صار في الصحراء فلم يجب إلا سوادا فإذا بحصان فرس وصاحبه هناك فقال عمر لهذا الأعرابي الذكي يا رجل خذ حذرك فإني قاتلك فكان الرجل ذكيا ويعلم مدى وفاء العرب بعهودهم فقال له يا عمر ما منصدني كيف تقتلني؟ كيف تقتلني؟ وأنت راتب وأنا راجل يعني على رجل لكي تكون شريفا لابد أن تكون المباراة تكافئة أكون راكبا مثلما تركب أنت فقال عم قد أمنتك حتى تركب فذهب الرجل إلى حصانه وجلس في الحصان وهو مطمئن فقال له بحذر فإني قاتلك قال يا عم إنك قد وعدتني الوفاء بالعهد إنك قد وعدتني وأخذت عهدا أنك لا تقاتلني حتى أركب وإني لست براكب أنا مش حركة بالحصار فما كان من عمر إلا أن وفى بعهده وترك الرجل وانصرف كذا فكانوا في الجاهلية فجاء الإسلام وأرسى وبنى على تلك الأخلاق العظيمة ليكلم هؤلاء الناس بما يدينون له ويعتقدونه من أخلاق كالوفاء بالعهن قال سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى وقال سبحانه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدي كان صادق الوعدي وكان رسول النبي وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أوفى الأوفياء آية يضرب بها المثل في الوفاة بالعهد حتى مع أعدائه سلماً وحرباً ففي السلم عندما عقد صلف الحديبية مع قريش في السنة السادسة من الهجرة وكان من ظن بنوده المجحفة أنه من أداه من قريش مسلما من قريش مسلما رده إليهم فجاءه أبو جندل رضي الله عنه ومسلما فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن وفى بعهد مع المشركين ورد المسلم الذي جاءه طائعا لله رب العالمين هذا هو وفاء النبي في السلق. كذلك كان النبي وفيياً في الحرب الحديث عند الإمام المسلم عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه وضايا يقول ما شهدت بدراً لماذا لم يشهد بدراً؟ يقول سيدنا حذيفة لأنني عندما كنت مهاجراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجل معي قابلني المشركون وهم عند بدر فقالوا له إلى أين تريد قال أريد المدينة لحاجة قالوا لا أنت تذهب بالقتال مع محمد قال لا وإنما أريد المدينة لحاجة فأعطاهم العهود والمواديق ووعدهم أنه لن يقاتل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما ذهب إلى رسول الله أخبره بالخبر انظر كان عدد المسلمين قليلا والمسلمون على الحق وهذا جاء مسلما سيدنا خلايفة جاء مسلما وعندما احتال على المشركين فهو في عجده وعلى رغم من ذلك ما ضماء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقاتلين وقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هذا ماذا يا إخواني؟ هذا في الحرب في وقت الحرب فما بالكم بوقت السلم فكان أوفى الأوفياء بالعهود وكيف لا؟ وقد خرج من مكة في الليل قد ظلموه أخذوا ما يملك وعلى رغم من ذلك لم يكنهم وهو الصادق الأمين وأبقى علياً ليرد المظالم إلى أهلها من المشركين انظر انظر إلى هذا الوفاء الكريم من النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ولذلك الوفاء يكون وفاءً بعهد الله الله سبحانه وتعالى تفي بعهده سبحانه وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعهدوا الشيطان وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توريهها ومنه الوفاء بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم بحبه ونصرته واتباع سنته صلى الله عليه وسلم ومنه الوفاء بالعمد مع الناس ومن ذلك الالبسان بالعبود الزوجية قال سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقاً ظليظاً وأخذنا منكم ميثاقاً ظليظاً منتفق عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقوا الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفرود الوفاء في مع زوجته النبي صلى الله عليه وسلم عندما يضر لنا مثلا عظيما في الوفاء مع زوجته التي ماتت وارتحلت عن دنيا الناس ولكنها لم تموت في قلب رسول الله ولكنها لم ترحل عن قلب رسول الله إنها خديجة بعد وفاتها كان يحسن إليها وكان يحسن إلى صاحباتها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها كانت تأتينا في زمن خديجة عندما تأتي صاحبة خديجة يكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهش ويبش ويحدثها ويكلمها حتى غارت أمنا عائشة فقالت ما تفعل يا رسول الله قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان من أروع ما يقص وما يحكى من الوفاء بالعهد قصة حب نشات في بيت النبوة مع ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب الكبرى رضي الله عنها وارضاها وارضاها مع زوجها ابي العاص رضي الله عنه وارضاه كان ابو العاص بن ربيعه تاجرا وكان يقر في تجاره لقريش فلما خرج مره في تجاره عاد وجد الأمور قد انقلبت في مكة ماذا حدث؟ بوعس رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحره وأبو زوجته فآمنت زينب وأمها وأثوتها وعلي وابن أمته عثمان وصديقه أبو بكر كل الناس أسلموا الذين يحبهم الذين تربطهم به علاقة فدخل على زوجته فقالت له ألا أبشرك لقد بعث أبي رسولا من قبل رب العالمين وإني قد أسلمت فتغير لونه وقال لها ألا أعلمت أعلمتيني بذلك الأمر ألا أخبرتيني بذلك قبل أن تسلمي أنا زوجه فقالت ما كنت ليكذب رسول الله إنه صادق الأليم ألا تعلم ذلك؟ قال لست أكذبه ولكن كان المفروض قالت لقد أسلمت وأمي وأخوتي وعلي ابن عمي وأسلم صاحبك وابن عمتك كل الناس الذين تحبوهم أسلموا قال أما أنا فلن أسلم أما أنا فلن أسلم ومرت الأيام وهاجر النبي الهمان صلى الله عليه وسلم فذهبت زينة إلى أبيها وقالت أستأذنك في أن أبقى مع زوجي وعيائي فأدن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى مع زوجها وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدها بسنتين سنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدء وخرج أبو العاص بن الربيع زوجه زينم مع المسلكين لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست زينم في أشد حالة وتقول وتستعيذ من يوم أن يتم فيه أولادها أو أن تفقد أداها وانتهت غزو بنصر المسلمين وأسر أبو العاص فسألت كيف فعل رسول الله انتصر فسجدت لله شكرا ثم سألت عن زوجها فقالوا إنه أسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمت بفك أسره بحثت في بيتها انظر إلى الوفاء بالعهد على الرجل أنه هو كافر لكنها بحثت عن شيء ثمين لتفك به أسر زوجها وأبو عيالها فما وجدت إلا عقدا لأمها فديجة عقدا سمينا فأرسلت به مع أخي أبي العاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ووجد النبي صلى الله عليه وسلم جلس يفك الأسرى ويقبل الفدية فتقدم بالعقب إلى رسول الله فسأل وقال فكات من هذا فقيل أبو العاص فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه عقد خديجة هذا العقد لزوجته خديجة ثم قال للمسلمين والله ما عدنا أبو العاص صفراً وإن ابنتي قد أرسلت بعقد خديجة تطلب فداءة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفك أسره وبالفعل وافق الصحابة ثم أعطى العقد لزوجها وقال يا أبا العاص اعلم أن الله قد فرق بين المؤمنة وزوجها الكافر فخذ العقد وأعطه لزوجتك وكلها احفظي عقد قديده ولا تفرطي بي وانت يا ابو العاص ارسل لي ابنتي فانه لا يجوز ان تكون هي مؤمنه وانت غير مسلم وتكون على ذمتك وبالفعل ارسل ابو العاص زوجته الى ابيها رسول الله مع اخيه سلم الامانه ووفى على الرغم أنه كان في حرب مع رسول الله على الرغم أنه هو كافر ويريد الفتة بالمسلمين إلا أن أخلاقهم تأبى إلا الوفاء بالعهد وتمر الأيام ست سنوات فراق ولكن في وفاء بالعهد ما تزوجت بنت رسول الله رجلا آخر غير أبي العاص ست سنوات والخطاب على الباب ولكننا لا تريد زوجا غير زوجها الأول لا تريد غيرا بعد ست سنوات كان في تجارة فتعرض لها المسلمون فأخذوا ما فيها وفر أبو العاص هل تعلمون إلى أين فر فر إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتجأ ليلا ليلا في ظلام الليل إلى بيت زينب ابن خالب وكان زوجاً لها وأب العيال الذين في بيتها علي وأمامة دخل عليهم بالليل فأجارته وبعد صلاة الفجر كانت في آخر المسجد تصلي مع رسول الله النبي سلم من هنا قالت يا رسول الله اعلم أني قد أجرت أبا العاص ابن الربيع قال النبي صلى الله أتسمعون ما أسمع؟ قالوا نعم رسول الله قال أرأيتم إن رددنا عليه أمواله وتركناه يذهب قالوا نعم يا رسول الله وبالفعل ليه لأنه وفى بالعهد مع رسول الله ابعتني بنت ابعتني بنت فما كان منه إلا أن أطلق سراحه وأعطاه المال قالت زينب لزوجها يا أبا العاص كفايا كفايا هذا البعاد وهذا العناب ألا تسلم فتبقى معنا وللها لا وأخذ الأموال وسار إلى قريش ونادى على قريش رجلا رجلا وأعطى كل رجل ماله وقال أوفيت قالوا نعم لقد وفيت عملت اللي محدش عمله قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وهاجر إلى رسول الله وأتى إلى النبي وقال رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تمام وأطلق منك أن ترد إلي زوجتي وعيادتي أخذ بييده ودعب به إلى بيت ابنته وقال هذا أبو عيالي يريد أن يراجعك فابتسمت وحمر وجهها وعاش معها سنة ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها فما تزوج بعدها وأخذ يبكي سنة كاملة وكان يقول الرسول له يا رسول الله والله ما تطيب الدنيا بعد زينب سنة كاملة بعد وفاكهة ثم مات رحمه الله تعالى أكد كانت البيوت وهكذا كانت المعاملة الوفاء بالعهد علامة على صحة الإيمان والغدر بالعهد علامة على النفاق, على النفاق قال صلى الله عليه وسلم آية المناء في اختلاف إذا حدث كذا وإذا وعد أخلف وإذا كتمن خان إذا وفيت بعهد أحبك الله بلد من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المنتقين ولك أجر عظيم لا يعلمه إلا الكريم سبحانه وتعالى بلى من أوفى بعهده بلى من أوفى بما عاهد الله عليه بلى ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيرقيه أجرا عظيما الله سبحانه وتعالى يحب العف ويحب الوفاء بالعن إنه سبحانه وتعالى رتب لكل من امتزم بخلق أن يكرمه في الآفرة فليس أدخل في الميزان عند الله حسن الخلق قال سبحانه النبي وإنك على خلق عظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يخلقنا بأخلاق نبينا وأخلاق سلطنا الصالح اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه اللهم خذ أيدينا إليه اخذ الكرام عليه اللهم لا تخرجنا من هذا المكان الا ذهب مغفور وسعي مشكور وتجاره لا تبور برحمتك يا رحمان ويا غفور اللهم اجنا نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مخزن ولا طار اللهم لا من هذا الجمع المبارك الا ذهب مغفور وسعي مشكور لا تبور برحمتك يا رحمان ويا رفور. <سؤال> اللهم اجعل هذا البلد الامنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذبك إلا غفرته ولا عيما إلا سترته ولا طالبا إلا نجحته. الطلاب العلم يا رب العالمين في امتحاناتهم الله موافقهم لما تحق وتغضى الله تصور إجابتهم وستق رميتهم واجعلهم ضغرا للإسلام والمسلمين لرحمتك يا أرحم الراحمين الله موافق ليهم لما تحق وتغضى وخذ ناصيته إلى القرى والتغوى واجعل له الجدانة الصالحة الناصحة التي تدله عن خيره وتأخذ بيته إليه يا رب العالمين واجعله وبطانته الرحمة على العباد والبلاد وأكثر أعواناً الحمد لله وأقوم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً منطوداً